تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن بنيه وأخيه وفصيلته التي تؤييه وما في الأرض جميعا ثم ما ينجي كلا إنها لظا نزاعا للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان إنسان خلقه لوعى إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 ازواجهم او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن بتغور اذالك فاولائك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 İzlediğiniz خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمعارب، إن لقادرون، إن على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسلوقين، فذرهم يخوضوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث. صراعاً صراعاً كأنهم إلى نصب يفغن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون